فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَكُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكُلِي ذاع طول للرحمن صوم فلن اكلم من يومئس فاتت من قومها تحمله قالوا يا مغرم لقد اتي شيئا فريا يا فَهَاوَنَ مَا كَانَ أَبُوكَ مِرَأْسًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ افْتَرَقَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ